وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا ذكرنا طرفا من فتح مكه ذكرنا موقف أبي سفيان ومحاولة تلافي حماقة قريش وذكرنا الاستعداد للخروج وتوقفنا عند الشروع في الخروج واحداث في الطريق كان الخروج لفتح مكه في العاشر من رمضان سنه ثمانية هجريه لما وصل الجيش الكديد ما بين بين قض... قديد وعس... وعسفان افطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطر الناس وفي الجحفه لقيه العباس وقد خرج مهاجرا بعياله وعند سنية العقاب بين مكة والمدينة أسلم أبو سفيان ابن الحارس يقرب للرسول ايه ها ابن عمه الحارس مثل أبي طالب مثل حمزة مثل ابي لهب بغض النظر عن من اسلم ولم ما اسلمش السفيان سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم كذلك عبد الله بن اميه ابو سفيان بن الحارث ده قعد عشرين سنه يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخر أسلم وبعد ما أسلم النبي كان يجد غضاضة حينما يرى ويشيح بوجهه نحي الثاني فيروح أبو سفيان يشتكي لعلي بن أبي طالب ابن عمه أيضا يقول له يا علي الرسول صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه عنه ماذا أفعل قال له تعالى من قبل وجهه وقل له تالله لقد أسرك الله علينا وان كنا لخاطئين فانه لا يجد جوابا إلا ما قاله يوسف عليه السلام لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون أحد من الأنبياء أفضل أعلى منه عليه الصلاة وهو سيد الرسل ففعل ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وصفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صفى يوسف مع إخوته النزول بمر الظهران وإسلام أبي سفيان أبي سفيان كان في مرحلة من مراحل قائد قريش في حرب الإسلام، صح؟ ما هو كان الزعيم في بدر أبو جهل وقتل فرعون هذه الأمة أبو جهل وقتل في بدر وكان وكان أبو سفيان على العير فتولى القيادة بعد موت أبو جهل في غزوة أحد كان من أبو سفيان؟ اللي كان بقول هبل فالنبي يقول أجيبوه الله أعلى وأجل يوم بيوم بدر والحرب سجال أجيبوه لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم فمن كان راسا في الكفر اصبح مسلما عند فتح مكه قال العباس والله لان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه عنه قبل ان ياتوه فيستأمنوه انه لهلاك قريش الى اخر الدهر. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنوا قبل أن يدخلها عنوه وكان أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام قد خرجوا يلتمسون الأخبار فوجه فوجدهم العباس وقد هالهم ما رأوا من النيران فقال العباس يا لأبي سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قال فما الحيلة في ذاك أبي وأمي قال العباس والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغله حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك فركب خلفه ورجع صاحب بديل وحكيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى ابا سفيان قال هذا أبو سفيان والله لقد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد دعني أن أضرب عنقه قال العباس يا رسول الله إني قد أجرته فلما أصبح جيء به فأسلم قال صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها وهذا جزء من الحرب النفسية ومن الحرب النفسية ايضا ايقاد النار كثيرة ليرى الجيش على حقيقته عشرة الاف مقاتل خطه النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكه وفتحها وتوزيع المهام جعل خالد على المجنبه اليمنى وجعل الزبير على المجنبه اليسرى وجعل أبا عبيده على الرجاله وبعث سعد بن عباده في كتيبه الانصار في المقدمه ودخلت قوات المسلمين مكه من جهاتها الاربع في ان واحد ولم تلقى تلك القوات مقاومه الا ما كان من المنطقه التي توجه اليها خالد فقد تجمع متطرف قريش ومنهم صفوان وعكرمه وسهيل بن عمرو مع بعض حلفائهم في مكان يسمى الخندمى وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام وصمموا على القتال فأصدر خالد أوامره بالانقضاض عليهم وما هي إلا لحظات حتى قضي على تلك القوة الضعيفة وتشتت شمل أفرادها اتبع يعني كان حماس بن خالد يعد سلاحه لمقاتلة المسلمين بسن السيف يعني وكانت امرأة تسأله لماذا تعد ما أرى يا حماس فيقول لمحمد واصحابه وقالت امرأته له يوما والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وصحبه شيء فقال إني والله لارجو أن أخدمك ببعض أصحاب محمد انا هنهزمهم أجيب لك شوية يشتغلوا عندك يعني خدمين فلما جاء يوم الفتح أحس بالمشركين يتطايرون من حوله أمام جيش خالد فخرج منهزما حتى بلغ بيته وقال لمرأتي أغلق علي الباب فين يحمس الرجال اللي هيخدمهم <تصفيق> <خدموا فين بقى> فقالت المرأة لفارسها الهمام فأينما كنت تقول فقال يعتذر لها إنك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم بالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهما لم تنتخب باللوم أدنى كلمة لم تنتخب اللوم أو هتقولين إلا حصلوا لي لم تنتخب اللوم أدنى كلمة لقد أعلن في مكة أسلوب منع التجول لقد أعلن في مكة أسلوب منع التجول لكي يتمكنوا من دخول مكة بأقل قدر من الاشتباكات وإراقة الدماء وكان الشعار من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لقد أجبع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس أبي سفيان عاطفة الفخر التي يحبها واستخدمه في إقناع المكيين بالسلم والهدوء واستخدمه كمفتاح أمان يفتتح أمامه الطريق إلى مكة يعني اللي كان بيهد الناس مين؟ أبو سفيان دخل أبو سفيان مكة مسرعا ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أس ابي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامه سوداء بغير إحرام وهو واضع رأسه تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح المبين حتى أن زقنه لتكاد تمس واسطة الرحل ودخل وهو يقرأ سورة الفتح حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأمين الجبهة الداخلية في مكة عندما بلغه عليه الصلاة والسلام مقولة سعد بن عبادة لابي سفيان اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبة قال عليه الصلاة والسلام هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة وتكس فيه الكعبة اليوم يوم المرحمة وأخذ الراية من سعد وسلمها لابنه قيس ابن سعد فهو لم يأخذ الراية ليسلمها لأحد المهاجرين بل سلمها لابنه فإن سعد كان يقرأ أن تسلم الراية لأحد إلا إذا كان هذا الأحد ابنه وهذا من حكمة معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلى سعد ومع ذلك لم يغضبه حتى في يوم هو يوم الفرح الأكبر عند مين؟ عند الأنصار وعند المهاجرين وعند المنصفين من المكيين وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وفي يده قوس. وحول الكعبة 360 صنما فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الرسول لما فعل كده كان فوق منه سلطة تحكمه كان هو حاكم البلد صح كان هو الحاكم وهو الامر وهو الناهي وكانت الأصنام تتساقط على وجوهها ودخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان ابن طلحة فصلى داخل الكعبة ركعتين كان مفتاح الكعبة مع عثمان ابن طلحة وكان ذلك قبل أن يسلم فأراد العباس رضي الله عنه أن يكون المفتاح له مع السقاية يعني يحمل شرف السقاية ومعاه شرف مفتاح الكعبة وهو عمه وكان قائد الاستخبارات العسكرية في مكة كما قال من ابن عبد البر في التمهيد كان قول العباس ده كان قاعد في مكة ما هاجرش المدة دي كلها ليه الرسول استبقاه عشان يبعث له بأخبار أول بقوله وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عم الرجل صنو أبيه صن أبيه ومع ذلك لم يعطه المفتاح لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى عثمان بن طلحة بعد أن خرج من الكعبة ورده إليه قائلا اليوم يوم, اليوم يوم بر ووفاء خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم لحد النهاردة مفاتيح الكعبة مع مع آل أسلم بن طلحة وزريته وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة فيؤذن للصلاة فصعد وأزن بلال الذي كان يعذب في مكة ويجر على رمال مكة ويقول أحد أحد فيصعد فوق الكعبة الجزاء من جنس العمل أرادوا إزلاله وأراد الله رفعه فكان ما أراد الله وانصت اهل مكه للنداء الجديد على اذانهم كانهم في حلم ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما تحت الصياط احد احد الان يقول الله اكبر الله اكبر باعلى صوت اعلان العفو العام جمع الناس قرب الكعبه جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء ترتب على هذا العفو حفظ الانفس والاموال والاراضي بايدي اصحابها لم يفرض عليهم الخراج ولم تعامل مكة كما عملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة لقدسيتها والحرمتها اهدار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الدماء دماء ناس كانوا مجرمين يعني وإن وجد متعلقين بأسطار الكعبة لانه قد عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله وحق الإسلام ولما يخشى منهم من إصارة الفتنة بعد الفتح منهم عبد العزة ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعكرمة وهبار بن الاسود وقينتان لابن خطل قينتان يعني ايه مغنيتان مطربتان تغنيان بالشعر في شتم النبي وهند بنت عتبه ومن هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلما تائبا فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح ووله عثمان لمصر بعد عمرو بن العاص عمرو بن العاص كان فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عثمان تولى على مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح وممن أسلم هند وممن أسلم ها؟ من من هو. اللي هو مين عموز. ارتد ارتدى ارتد ورجع طلب له الامان سيدنا عثمان ووقفه في الطبور عشان يبايع الرسول الرسول امسك عن مبايعته عشان واحد يقوم يقتله محدش قتله فالرسول بيعه وبعد ما بيعه عثمان خده ومشي هو كان, كان رضع مع عثمان اخوف الرضعها ايوه بعد كده اسلم وحسن اسلامه هو كان مرتد فعلا عبد الله عبد بن خطال ده برده كان مسلم وارتد اسلم وارتد وقتل وهرب خطبه النبي صلى الله عليه وسلم غادات الفتح قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس خطيبا فقال يا ايها الناس إن الله سبحانه وتعالى قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب وكان من أثر عفو النبي صلى الله عليه وسلم الشامل عن أهل مكة والعفو عن بعض من اهدر دماؤهم ان دخل اهل مكه رجالا ونساء احرارا ومواليا في دين الله طواعيه واختيارا وبدخول مكه تحت رايه الاسلام دخل الناس في دين الله افواجا وتمت النعمه ووجب الشكر بعثوا خالد بن الولد إلى بني جزيمة في شهر شوال سنة 8 هجرية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ومعه 350 رجلا فدعاهم إلى الإسلام من بني جزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولوا صبقنا صبقنا هم كانوا يقولوا على المسلم صابق فهم عزينوا أسلمنا قالوا صبقنا يقصدوا الإيه؟ الإسلام هذا الخطأ ترطب عليه خطأ <تصفيق> إيه الخطأ اللي ترطب على الخطأ هو خطأ في القول نيه صحيحه أنه قتل منهم أناس وخالد يأخذ فيهم اسرا وقتلا وهم يقولوا صبانا وهم عايزين يقولوا فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب ورفع يديه إلى السماء قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وبعث عليا فودى لهم قتلاهم أعطى لكل قتيل الدين وزادهم كمان في دياتهم تطيبا لنفوسهم فأزال ما اتى في نفوسهم من اسى وحزن وكان قتل خالد لبني جزيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا وذلك بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على هذا الخطأ هدم بيوت الأوسان سرية خالد الى العزه بمنطقه نخله وهي الطاغوت الاعظم منزله ومكانة عند اهل الشرك سريه سعد بن زيد الى مناه مناه مناه الثالثه على ساحل البحر الاحمر وكانت للاوس والخزرج وغسان سريه عمرو بن العاص الى سواع انت عارفين الاصنام اللي كانت في قوم نوح كان مثلها بنفس الاسامي موجوده عند العرب يعني ود وسواع ويغوث كانوا موجودين عند العرب بنفس الاسامي اصنام برضو سواع وهو اسم صنم كان لقوم نوح ثم صار بعد ذلك لقبيله هزي تفسير سوره النصر إذا جاء نصر الله والفتح وكونه علامة على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي وذلك لما فتحت مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم شفت المعادلة فكرت في المعادلة بتاعة العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من, من أصحاب الفيل يبقى الحق مع مين بس سيد المعادل وهذه بتعطى أيضا إشارة إلى أن الله عز وجل اباد أهل الفيل ليس من أجل قريش عبدة الأوسان ولكن من أجل ماذا؟ من أجل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لجل لذلك اقول لك حادث الفيل ارهاص بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما اذا ظفر محمد باهل الحرم وقد كان الله اجارهم من اصحاب الفيل فليس لكم به يدان يدان يعني طاقه فكانوا يسلمون افواجا افواجا امه بعد امه ما كان في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يفتح مكة كان العرب بعضهم المنصف من منهم يعني يقول لهم ايه خليكم انتوا على الحياة وسووا محمد مع قوم ان ظهر على قوم وهو على حق ان ظهر قومه عليه يبقى هم على الحق لان ربنا اظهرهم على اهل الفيل قبل كده بآية عظيمة وخارقة للعاد فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل مكة علمت العرب قاطبة قاطبة أنه هو على الحق. صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن سلمة، وكانت العرب تنتظر بإسلامهم يوم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. إسلام سهيل بن عمرو. فاكرين سهيل ابن عمرو كان ايه اشهر حوادثه ايه الحديبيه والاتفاق ان اتى من عندكم اسلمتموه واذا خرج من عندكم لا تطالبوا فاكرين البنود سهيل ابن عمرو احتبس في بيته واغلق عليه بابه وارسل الى ابنه عبد الله ان يطلب له جوارا من محمد يعني امان وجعل يتذكر حوادثه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد والحديبيه يعني كان بيقول لي نفسه انت لك مصايف كبيره قوي انا مش عارف هيقبلوا جوارك ولا لا فامنه فكان سهيل يقبل ويدبر وخرج إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة إسلام صفوان بن اميه هرب صفوان حتى أتى الشعيبة مرفأ للسفن على سحر البحر الأحمر فخرج إليه عمير بن وحش الاثنين مع بعض آه. آه. فقال يا عمير ما كفاك ما صنعت بي حملتني دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي لم يقل لولا عيالهم صغار ودين علي لا لاتيت محمد فقتلت فقلت انا تحملت عنك الدين والعيال وقالت للوقت عشان تقتلني كمان فقال له بل جئتك من عند ابر الناس واوصل الناس وقد امنك قال ائتني بعلامه فاتاه بعمامه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رضي بالإسلام أو سياره أربعة أشهر مهلا يعني فنزل صفوان وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو ما زال كافرا وأرسل إليه الرسول ادد له فترة يعني ادد مهلا يفكر فيها وادد امان أمان كمان بس النبى عرف انه في الآخر إيه أعيق أعيق وأرسل إليه يستعيره سلاحه فأعاره مئة درع فشهد حنينا والطائف ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانه فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان لحد الآن ما أسلمش فجعل صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما وشاء وشاء إبل وغنم فادام النظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه فقال أبا وهب أيعجبك هذا الشعب الغنم دي عجبك؟ قال نعم قال هي لك صلى الله عليه ده نظام معالجة معالجة النفوس هو لك وما فيه فقال صفوان عند ذلك ما طابت نفس بمثل هذا الا نفس نبي ما يعطش العطاء الكبير ده حد من البشر الا ان يكون إيه نبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسلام عكرمه ابن ابي جهل طلب زوجته أم حكيم له الأمان، فأمنه صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت في طلبه وأدركته وقد انتهى إلى ساحل البحر. وجعل قائد السفينة يقول له أخلص. هو حصل مركب السفينة حصلت ريح وموج عالي. فخائد السفينه قال لهم يا جماعة مش هينجيكم من هذا المقام يعني والغرق إلا أن تخلصوا لله الدعاء قال له والله هذا الذي هربت منه وهذا الذي كان يدعون إليه محمد لين تقدرونه من هذا أخلصوا قال ما هربت إلا من هذا فقالت له امراته وجعلت تلح عليه جئتك من عند اوصل الناس ومن عند أبر الناس ومن عند خير الناس لا تهلك نفسك وإني قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع معها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمه وسب إليه فرحا وابتسم له ورحب به فأسلم وكان صادقا في إسلامه ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دنيا وإنما طلب أن يغفر الله له كل ما وقع فيه من زنوب ماضية وأخسم أن ينفق ويجاهد ضعف ما كان منه في الجاهلية فقاد في حروب الردة ثم في فتحات الشام حتى وقع شهيدا في معركة اليرموك إسلام والد أبي بكر لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده فجلس بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم أبو قحافة مثال من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه أراد فضال بن عمير قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح يعني فضال بن عمير ده مش بيعتبر من قصة مين أبي فلما دنى منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضاله قال نعم قال ماذا كنت تحدث به نفسك ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء لا شيء كنت اذكر الله فضحك, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه وصار أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ بنت أبي طالب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلا من أحماء من بني مخزوم اتنين قرايبها فروا إليها من من من بني مخزوم قالت فدخل علي علي بن ابي طالب اخي فقال والله لأقتل اقتل فأغلقت فاغلقت عليهما الباب باب بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكه فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ سوبه فتوشح به ثم صلى ثمان ركعات في وقت الضحى ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هان ما جاء بك فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي فقال قد أجرنا من اجرت يا أم هان فلا يقتلهما يقدر الإمام عليب يعمل خلاص خلص لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنه الاعين اللي كان بيسال عن عبد الله بن سعد جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه بعبد الله بن سعد بن ابي السرح ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا امسك يده وسكت ثم قال نعم فلما انصرف مع عثمان قال لمن حوله أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين راني قد صمت فيقتله فقالوا يا رسول الله هل أو مأت إلينا فقال لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعيوب اسلام عبد الله بن الزبعره شاعر قريش قال ابن كثير كان من اكبر اعداء الاسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين ثم من الله عليه بالتوبه والانابه والرجوع الى الاسلام والقيام بنصر الاسلام والدفاع عنه وبعد ما كان بيهجوا النبي عليه الصلاة والسلام ويسبوا ويشتموا في القصائد ها؟ أصبحت له قصائد رائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ندمه على محاربة الإسلام انتهى الكلام في فتح مكه العنوان اللي جاي غزوة حنين والطائف نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر